أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرهو مما ترك من بعد وصية يوصين بها تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فله نصف من ما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان